ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم العذاب وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون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 Al-lahinatetewaffahum al-malaikatulalimi anfusihim, faalqawu as-salam ma kunnah n'amal min su. Bela, inna Allah alim bima kuntu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 ولنعم داغ المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين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 Khalik fāla al-lathīn mīqablihim, fahal al-rusul illa al-balaqul mubīn. Wallad bāghthna fi kulli ummata rasulan anīgbudillāh wa jatnib al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 أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لراوف الرحيم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 وقال الله لا تتخذوا إلهاينثنين إنما هو إله واحد فأي يفرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ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 ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تَاللَّهِ لَتُسَأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ ما يشتهون واذا بشر احدهم بالانثى والله وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ان بشر به ايمسكه وعليه ان ام يدسه في التراب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 ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب ان لهم الحسنى لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون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 مَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِـنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بنين وحفدتهم ورزقكم من الطيبات، أف بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.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 وَرَضَى اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِّزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَبَرَذَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْقَيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُنْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَالْقَوْ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ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 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذِي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبَط يعظكم لعلكم تذكرون.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 Walau sha Allah لجعلتُ أمته واعدته ولكن يضلُّ مَن يشاءُ ويهدي مَن يشاءُ ولا عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ولا تتخذوا أيما نكم دخلم بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء أبما صدتتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا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 من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة ولا نجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.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 أولئك الذين قبَلَ الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جَوَمَ أنهم في الآخرة هم الخاسرون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 Maka, In Rabbulilladzinnamul syyabijahalat, Maka, In Rabbulilladzinnamul syyabijahalat, Maka, In Rabbulilladzinnamul syyabijahalat, Maka, In Rabbulilladzinnamul syyabijahalat, Maka, In Rabbulilladzinnamul syyabijahalat, Maka, In Rabbulilladzinnamul